بسم الله الرحمن الرحيم يا تيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على خراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنبر قوما ما فهم غافلون لقد حصل قول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن دعنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من ذين أيدهم صلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يدخرون وتواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من استبع الذكر وقسي الرحمن فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحمي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحطيناه في إيمانهم.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 فَأَيْنَ مَاذُكُمْ لَئِن لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَا هُوَ أَإِن ذُكِّرْتُم يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لينا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ دونه <تصفيق> <تصفيقي> إن يرد للرحمن بضر لا تغن عني تفاعتهم شيئا ولا ينقذون <قول> <util> إني <Initially> إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون يَدْعُونَ لَنَا جَنَّةَ وَأَلَيْسَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا وَصَفَ وَلِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُبَكّرِينَ وَمَا أَنزَلنا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ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 من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مصورون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون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 والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العلي والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القدير للشمس ينبغي لها تدرك القمر وقال الليل سابق النهار وكل في سنك يسبحون وآية لهم أننا حملنا جريتهم في الكلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما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 فسحهم من آية من آيات ربهم إن لا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنصقوا مما وزقتم الله قال الذين كفوا للذين آمنوا أن تصمموا لو يشاء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 وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخة الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من فنان مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذاهم جميع لدينا محبرون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 مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاسِحَةٌ وَلَظَى مَا يَدَّعُونَ سَنَآمُ قَوْلًا مِّنَ الرَّحِيمِ وَمَاذَا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ولم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا خراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا افلا ستكونون تعقلون هذه جهنم التي كنتم تعدون اصنعوا اليوم بما كنتم تفكرون اليوم نخصم على وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاتسبقوا الصراط فأما يبصرون ولو نشاء فسقناهم على مكانتهم فمسقوه مطيع ولا يرجع ومن نعمه ننكثه في الخلق أَفَلَا يَعْفُونَ وَمَا أَلْمَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيلَ إِنَّهُ وَإِنَّ ذِكْرَهُ وَقُرْآنًا مُبِينًا لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لهم مما عملت لهم لها مال يكون، وذلّ الله لهم فمنها رقّوهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومسارب، أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ أَدْوَانِ اللَّهِ أَدْفَهَتَ لَعَلَّهُمْ يُنْفَرُونَ لَا يَسْتَقِي عُنَاءُ رَهْمٍ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبْنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأفضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس النبي خلق السموات والأرض قادرين على أن يخلق مثلهم، بل هو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم